السلام وبعث لا تزال فقراتنا نرسوله وتفريق الله سبحانه وتعالى حولة تفسير الشيخ السعدة رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق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 كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس, له نو... ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بارسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، واعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من أي, كان الناس أي كانوا مجتمعين على الهدى وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجه عليهم وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة وأشد ذلك سخط الله والنار فهذه الغاية من ارسال الرسل أنهم مبشرون ومنذرون فهم مبشرون لمن آمن بهم واتبعهم سلك سبيلهم ب. الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة وبين النصرة في الدنيا والنجاة في الآخرة وإن تخلل ذلك أنواع من الابتلاءات والامتحانات لكن الله سبحانه وتعالى وعد رسله بالنصرة ووعد أتباع الرسل كذلك إنا لمنصره رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون فهم يبشرون اتباعهم بهذا ولولا تبشير الرسل لاتباعهم بالعاقبه التي تكون لهم عند الله سبحانه وتعالى لما صبر الإنسان اذ كيف يصبر وأنتم تعلمون ان اتباع الرسل مبتلون في كل عصر ويجري عليهم من انواع الشدائد ما يجري لولا أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالفوز وعدهم بالنعيم وعدهم بالنصره وبلغ ذلك الرسل ما صبر أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أسرة ياسر ويتعذب في ذات الله ماذا كما يقول قال صبرا ألا ياسر إن موعدكم الجنة يبدأ مبشر هذه البشرة يهون بها كل شيء ولا وإلا من غير هذه كيف يهون على الإنسان مثل هذه الابتلاءات والامتحانات والاختبارات كيف يتحمل هذه الشدائد فإذا كان من يعمل لدنيا ولا من أجل مال أو منصب أو كذا قد يودي بحياة من أجل منصبه أو من أجل تكوين ثروته فكيف بالذي يعمل ابتغاء مرضات الله من أجل تحصيل الجنة يبه هذا أولى ولهذا نحن لا نعجب من حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي يثبت ويبشر بالجنة ولهذا ده كان سلاح النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال من يقتل اليوم فله الجنه وكان موعود النبي هو الجنة وتبشير النبي وسلم بالجنه ثم هم مع ذلك أيضا منذرون ومحذرون لمن خالف الرسل وخرج عن سبيلهم وطريقتهم بأن لهم الخزي في الدنيا وأعلى من ذلك سخط الله سبحانه وتعالى في الآخرة مع وأنزل معهم الكتاب بالحق وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف والتنازع إلى الله وإلى رسوله ولولا أن في كتابه وسنة, وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما ولما ذكر نعمته العظيمه بانزال نعم هذه قائده في رد المتنازعين والمختلفين انه يجب الرد إلى كتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اختلفنا في مساله يبقى ما رد النزاع اليه قال الله قال رسول لكن بالفهم الصحيح السديد لو فهم السلف الصالح لأن قد تتنازع انا وانت وانت تاخذ بنص في غير مورده ومحله وانا اخذ بنص في غير مورده ومحله لكن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سادات الأمة وبفهم علماء الأمة ولهذا لما نقول مثلا نرجع إلى كلام العلماء في هذا لا يعني أننا بذلك نقول يعني نرجع إلى أقوال رجال أو إلى أقوال كذا ونترك قال الله قال رسوله لا ابدا ولكن نقول نستعين بفهم هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة يبقى رجوعنا إلى الكتاب والسنة رجوع إلى الكتاب والسنة بالفهم السبيل الصحيح وهذا الذي أشار إليه الكتاب والسنة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى قل الأمر منهم لعلمه لذينا صنبطونه منه وقال سبحانه وتعالى فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلموا يبقى انا جعي الكتاب والسنة بس لأيفة لثام العلماء سادات الأمة والراسخين يبقى ليس هذا تقريدا للرجال ولهذا نحن نقول مسألة دعوة والتقريد وكذا احضروا منها إن لم تكن بضوابط يعني بعض الناس يريد هدم هدم هدم جهد الأمة في فهم نصوص الكتاب والسنة ويريد أن يعري الأمة وان يفصل الأمة عن فهم علمائها تحت دعوة دون رجال ونحن رجال وينبغي نرجع كتاب والسنة بس إنما هؤلاء يصيب الواحد منهم اليوم ويخطئ غدا وكذا هو لا يقصد حقيقة هذه الدعوة مثلا أو, أو, أو يعني الحق في هذا الأمر من أننا لا نقلد في ديننا احدا نعم بل العمد الكتاب والسنة ولا يريد ذلك ولكن نريد فصل القرآن والسنة عن الفهم المنضبط وبالتالي يسهل في الهجوم على الكتاب والسنة بلا ضوابط ولكن عندنا الوسطية فنحن نسترشد نستأمث نسلك في فهم الكتاب والسنة طريق العلماء لكن مع ذلك نحن إذا ظهر لنا الحق لا نتمسك بقول العالم إذا ما ظهر الدليل خلافه نقول لا دل نأخذ لإن قول الشافعي ناخذه لان قول مالك ناخذه لان قول أحمد لا لكن لا نستغني عن قول أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا بحنيفة ولا الزوري ولا شيخ الإسلام ولا الشوكاني لا نستغني عن فهم هؤلاء حتى ولو كان فهم هؤلاء مرجوحا في بعض المسائل فنحن لا نستغني عن هذا الفهم ابدا يبقى الرجوع الى الكتاب كتاب والسنة لا بد بالحط القطف كده معاه لا بد رجوع الى الكتاب كتاب والسنة ولكن الصحيح الا فهم العلماء فهم الراقود لما يقولك دول رجال وحنا رجال الكتاب والسنة بس فكذا طب كله يقول الكتاب والسنة وهل قال المعتذر غير كتاب والسنة وهل قال غير كتاب والسنة لكن بأي فهم فاهمتم من كتاب والسنة بأي فهم لهذا اوعى تترك منهجك المتين لأن معك ما لم يكن مع المهتدع ابدا ولهذا أنا, أنا أقول راجع كلام الأشعر معتزلة، الخوارج إن وجدت فتجد كلاما لله وكلاما للرسول لكن لا يمكن تجد كلاما للصحابة ولا كبار التابعين ولا العلماء الرسخين لا يمكن تجد المهتدع كلاما للهول انما ممكن اقول ماشي يجيب ظاهر القران في هذه المساله يجيب ظاهر السنه في هذه المساله انما نقول بسند صحيح انما نود قول ابن عباس ده قول ابو بكر ده قول عمر ده قول البخاري ده قول احمد ده قول كذا ابدا لا يمكن هم انفصلوا ولهم رجال وانت خلاف رجال حتى ولو قالوا نتبع العلماء من سموا لنا علماء سموا لنا علماء لئن اتكد الاتى النهارده كيف انت النهارده بتجيب مثلا شهابده معروفون يقول صافو احنا برضو لنا علماء زي ما أنت انتم لكم علماء وهم لهم علماء المسألة مش كده لكن علماء من الذين تجاوزوا القنطره علماء ميه. تحت تحسق في قديم السماء نعرفهم اي علماء اي علماء فهذه مسألة مهمه جدا نعم. ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم أخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون اولى الناس بالاجتماع عليه وهذا من شؤم القصة. المخالف. سبحان الله هذا من سوء القصد ما يمكن مختلف في القرآن اختلاف يؤدي إلى تنافر وقتال وكذا إلا كان عندنا سوء قصد لو نظرنا في القرآن والسنة بحسن قصد وحسن فهم وسلامة صبر وصلنا الحق ان شاء الله يا معك يا معي مش مشكلة. لكن كان الاولى بهؤلاء أن يجتمعوا وأن يتفقوا. بعد نزول الكتاب لكن سبحان الله نزل الكتاب باختلاف هل الاختلاف في الكتاب نفسه هل الاختلاف هذا مما أصله الكتاب لا إنما هذا راجع ليه للفهوم التي تعاملت مع الكتاب وان الكتاب ما فيه عيب الكتاب ليس فيه عيب إنما العيب في من يتلقى من الكتاب في من يأخذ من هذا الكتاب أخذت الخوارج من الكتاب فكفروا الصحابة وقاتلوا أخذت المعتادلة من الكتاب فنفوا صفات الباري سبحانه وتعالى أخذت الأشعرة من الكتاب فحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضيعكم هل يمكن يكون الكتاب كتاب ضلالة مستحيل او كتاب فرقة أبداً لا يمكن وما جاءت الفرقة منين وجاءت ضلال منين من الفهوم التي تعاملت مع الكتاب لهذا مثلا بعض الناس قد يقول أحيانا أو, أو هذا مستصال عند بعض, عن بعض طالب العلم لما يجي مثلا عالم من العلم يتكلم في القضية تحتاج إلى وضوح يعني يقول مثلا والله يا أخي بلاش هذه القضية يعني قد يفهم كذا وقد يفهم كذا وأصبح الحضر من يفهم دية سد منيعا من إظهار الحق في كثير من المسائل والله أنا خير فأتكلم مثلا في مسألة العذر بالجال أصلي ممكن يفهم حاكمية أصل ممكن يفهم مثلا كذا أصلي ممكن يفهم طب كلام في جماعات ممكن مثلا الناس تفهم أن الناس سنين دلوا حشين أو كذا نعرج أخطاءنا فيما بيننا مثلا يعني الخشية, الخشية, الخشية, الخشية هذه أصبحت سدا منيعا في كثير من الأحوال عن إظهار الحق هذه الخشية لا يمكن ان تتقيها لا يمكن مسحقه تتقيها انت تخشى ان يفهم زيد من هذا الكلام الفهم الباطل يعني ايه المطلوب مني والله اتكلم بالطريقه اللي حاضر على علي دماغي وبالتالي زيد ان شاء الله لن يفهم الفهم اللي انت اه بس عمرو ومحمد وعبيد وطلحه فاهم فاهم سيئا لما قلت الفهم اللي يرضي زيد طب نعمل ايه مع الجهه نتكلم برضو كلام لا يفهمون خطا من خلاله طب ما هيزعى التاني فيه يبقى خلصنا في الكتب ويجلس العلماء في البيوت ليه؟ لانه سيفهم حتما صالما ما اللي بتقوله حق اللي هتقرره هذا حق ولا باطل لو كان حقا فهذا الحق سوف يفهمه فهما سيئا كل من عارضه وكل ما ليس على منهجك هل كان القران كتابا قصر عن البيان والايضاح والدلاله على انواع الهدايات حينما صارت الامه ثلاثه وسبعين فرقه هل ذا القصر القران في الايضاح يعني القرآن ما وضحشي قويس المعتزلة ولا الجهمية ولا الخوارج والصفية ولا, ولا الأشاعرة ولا الجبرية القرآن أثر لما كان كتاب حق لم يستفد منه إلا أهل الحق انت برضو كلامك كذلك سيكون نعم نحن ترائع حال المخاطب وتتخير من الفاظ ما يكون يعني الحق واصلا به بطريقة سهلة ثالثة ماشي ابذل لكن اسمعي لابد ان تعلم امامك مئة سوف ينقسمون الى فرق شت منهم الاولي ده ده مين ده ده يا رجل ما ينفعش ولا والثاني يقول ما شاء الله ده عمل ده جايب مين ده ده والثالث يقول والله أصله لا يمكن هكذا قد كلام الله سبحانه وتعالى وقيل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل في كلام العلماء يبقى إذن لا بد من إضاحي حقي بالطريقة الصحيحة نعم لكن سيكون هذا الاختلاف واردا واردا عشان كذا القياس قياس أي دعوة نجحها من فشلها أو دعوة أي رجل نجاحها من فشلها ليس على انه كم المعارض لا كم المعارض ألف في ألف واحد عرض خلاص إبدا كان على الباطل لا ليس دليلا وإن تطع أكثر من في الأرض يطلق عن سبيل الله وما يمون اكثرهم بالله الا وهم مشركون نعم فعجيب ان اختلف بعد الكتاب هؤلاء اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة ولياذا قال سبحانه كيف تكفرون كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله هذا الأصل إزاي يكفر الناس عندهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي نعم وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات وظلوا بذلك ضلالا بعيدا فهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق لألا يقول ما جاء أنا من بشير ولا نذير وهذا بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده فهذا فضله وإحسانه وذات عدله وحكمته يعني الهداية العامة هذا عدله وحكمته والهداية الخاصة هذا فضله وإحسانه فهذا ناس جميعا إلى الصراط المستقيم هداية الدعوة والدلالة والارشاد فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل من أجل إقامة الحجه وهدى المؤمنين الهداية الخاصة وهذه الهداية الخاصة محض فضل منه سبحانه وتعالى وإحتان معه قال تعالى هذه هداة الأمة من بين الأمم هداة بقى أهل السنة في هذه الأمة بهداية خاصة جدا. ولهذا قال سبحانه على أهل الصراط المستقيم يتضمن هداية إلى الإسلام ويتضمن هداية في الإسلام هداية في الإسلام إلى الصراط المستقيم إلى سبيل أهل السنة والجماعة ولهذا قال الشيخ الإسلام وكما أن هذه الأمة كانت وسطا بين سائر الأمم فأهل السنة والجماعة وسط في هذه الأمة بين فرق الأمة دي بقى هداية خاصة هداية خاصة يعني المعتزل الأشعر الصفية كما ما كانوا نصار ولا يهود ولكنهم ضالوا فهذا الله اهل السنه والجماعة إلى سلوك السبيل الأرشد والأقوى وهذه هداية خاصة جدا هذه بعض في هداية الانبياء والمرسلين. نعم قال تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و... طيب اكتفي بالقدرات نعم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم نعم